114. بأي صورة ما شاء ركبك 115. كلا بل تكذبون بالدين 116. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 119. 119. وإن الأبرار لفي نعيم 110. وإن الفجار لفي جحيم 111. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما 111. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 112. والأمر يومئذ لله 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. ويل للمطففين 115. 119. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 110. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 111. ليوم عظيم 112. يوم يقوم الناس لرب 114. كتاب الفجار لفي سجين 115. وما أذراك ما سجين 116. كتاب مرقوم 117. ويل يومئذ للمكذبين الذين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَيْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 119. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون 110. ثم إنهم لصالوا الجحيم 111. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا 114. كتاب الأبرار لفي علين 115. وما أدراك ما عليون 116. كتاب مرقوم 117. يشهده المقربون 118. إن 119. ينظرون فِي تعرف في وجوههم نظرة النعيم 111. يسقون من رحيق مختوم 112. ختامه مثك وفي ذلك وَمِزَاجُهُ ومزاجه من تسنيم 113. بِهَا يشرب بها المقربون 114. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 115. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا يَوْمَئِذٍ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرْآئِ فِي يَوْمٍ يُنظُرُونَ هَلْ ثُو بِالْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ